ثلاثة. استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك الحج لما يلبس هؤلاء الرجال هذه الملابس البيضاء يا أبي؟ هؤلاء الرجال هم حجاج ذاهبون للحج وهذه ملابس الإحرام ما هو أجر الحج؟ أجره عظيم يا بني قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة هل من الضروري أن يحج كل مسلم ومسلمة؟ قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أعتقد أن الحج متعب ولكنه ممتع معك حق هل تحب أن تحج العام القادم؟ نعم، أحب أن أحج كثيراً يا أبتي، هل ستأخذني معك إلى الحج؟ ولما لا، إذا أكملت دراستك بنجاح؟